وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ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 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الأْح مِ ذعْضُهُمْ أَلذِذعض في كتاب اللهِ مِنَ المُؤمينَ والمهااجين منَِ المُؤمينَ والمهااجينَ إلاا تَفعلالوا إأَلائِكُم معُثَ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا الله عليكم اذ جاءتكم جنود اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فانزلنا عليهم ريحا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ وَمِنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَذْهَارُ وَبَلَغَتْ قُنُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ جديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا لَكُمْ لا مقاماملَكمُ صَبج وَيستَأذ صَيقُم مِنْهُ ب يَقولُون يَقولُونَ إِ بُوتَنا عوْرَ وَما يَ بعَرَة إ يريد إ يريدونَ إِللا وَلَمُدْخِنَ التَّعَالَى مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلَ فِتْنَةً لَآتَوْهَا لَآتَوْهَا وَمَا تَدَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانَ عَاهَدَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَلَقَدْ كَانَ عَاهَدَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ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 بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا